وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ آبَاءَكُمْ ذَانِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ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 ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتن لا أتواها لا أتواها وما تنبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا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 بمن صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرض لم تطأها وكان الله على كل شيء قدير. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتم تريدون الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعقن فتعالين امتعقن واسرحكن سراحا جميلا وان كنتم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 يُضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنُت منكم لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها, نُؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نِسَاءَ النَّبِي لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ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 الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا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 فَمَا لَقُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَجِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ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 وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَانِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ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 ولا مستئسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق.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 فقد احتملوا بهتالوا وإثم مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جناب بهن ذلك أدنى أي رثنا فلا يؤذين وكان الله وفرا الرحيم لئلا ميانته المنافقون والذين فقرون بهم مرضوا والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنظرنك بهم ثم لا يجاورنك فيها إلا قليلا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 وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خالدين فيها أبداً لا يجدون ولياً ولا نصيراً يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا نيتنا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 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَد فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَانِ فَأَبْيَنَ أَيْ يَحْمِلْنَهَا